بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلا Vennahari izan jallaha سيو وما سوا فألها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكى مَا كَانَ لِمُحَمَّدٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَكْفُرُوا بِاللَّهِ وَالَّذِي خَلَقَهُمْ فَأَكْمَلَ لَهُمْ رسول تورج وسقيا فكذبوه فعقرها فدم دم عليهم ربهم بذنبه ولا يقام فوق صدق الله العظيم